بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحقوا العدة واتقوا الله ربكم لا تخرجوهن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 لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا فإذا بلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف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 سَائِم إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةَ أَشْهُرٍ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ وَاللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَن يَضَعْنَ حملهن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 أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم ولا تضاروهن ولا تضاروهن لتطيقوا عليهم وإن كن أولا في حمل فأنفقوا عليهم حتى يضعن حملهن فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن واعتمروا بينكم بمعروف وَإِنْ تَعَاسَرْتُمْ فَسَتُرْضِعُ لَهُ أُخْرَى لِيُنْفِقَ جُوسَعَةٍ مِّنْ سَعَتِهِ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقَ مِمَّا أَلَى لا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا وَكَأَيِّن مِّن قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا وَهُمْ ظَالِمُونَ ۚ عَمَّا مَرَّ فحاسبناها حساباً شديداً وعذبناها عذاباً نقراً فذاقت وبال أمرها وكان عاقبة أمرها حسراً أعد الله لهم عذاباً شديداً فَاتَّقُوا اللَّهَ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ الَّذِينَ آمَنُوا قَدْ أَنزَلَ اللَّهُ إِلَيْكُمْ ذِكْرًا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 يدخله جنات يدخله جنات تجري من تحتها الانهار قال الذين فيها ابدا قد احسن الله لهم رزقا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 الله قد أحاط بكل شيء علما